متى يمكن للحامل والمرضع الفطر في رمضان الحامل والمرضع العلماء السابقوا السابقو رحمهم الله اختلفوا في ذلك قسم تقسيمات كثيرة والظاهر والله اعلم الذي تدل عليه النصوص الشرعية أن الحامل والمرضع كالمريض تماما الحامل والمرضع كالمريض تماما متى ما وجدت مشقة جاز لها الفطر سواء خافت الحامل على نفسها أو على ولدها أو خافت المرضى على ولدها أو على نفسها وبعض ما يفصل في ذلك لكن لا لي يوجد حديث صريح في هذه المسألة ما هي آثار عن ابن عباس وعن ابن عمر آثار متعارضة بعضهم يقول بالأطعام بعضهم يقول بالقضاء والأطعام لكن الظاهر والله أعلم لم يثبت نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحامل والمرضع إذا أفطرت يجب عليها الأطعام فالصحيح من أقوال علماء والله تعالى أعلم أن الحامل والمرضع كالمريض تماما متى ما وجدت مشقة أو تعب في الصوم نقول له يجوز لك أن تفطري حالك حال المريض ثم عليك القضاء بعد رمضان